طلب الشهادة وارتقى متوشحا ثوب التقى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 الروح تنشد بهجتان طاب اللقاء طاب اللقاء أديت أسباب الأمانة واغتنمت المرتقى طلب الشهادة وارتقى متوشحا ثوب التقى متهللا مستبشرا حث الجواد واشرقا ورثت اهلك مفخرا وشفاعتا وتشوقا أرخصت روحك باذلا وشققت دربك منفقا لله درك من فتى لبى واحرز موثقا جعل الممات طريقه نحو الحياة وصدقا طلب ساده وارتقى متوشحا ثوب التقى متهللا مستبشرا حذف الجواد وأشرقا